وربما يقول لهم انا ربكم وقد قال ذلك للشيخ عبد الفادي الجيلاني المعروف لأنه كان كثير العباده وكان معروفا بالكرامة وقد وصفه بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات الذهبي إنه معروف بالكرامة يقال إنه جاءه الشيطان فقال له أنا ربك وقد أثقت عنك جميع التكاليف هذا يحدث الآن لكثير من المتصوفة الذين يدعون أنهم وصلوا إلى الله ليست عليهم هذه التكاليف التي علينا من الواجبات وترك المحرمات وفتن له الشيخ عبدالقادل لأنه وإن كان من العباد لكن عباد على علم فلعنه وابتعد وذهب فلم يجدوا ولكن خاطبه قال له سلمت مني بعلمك الشيطان اخطر ما يكون على العباد على جهل الذين يعبدون الله على جهل وعلى ابتعاد من اهل العلم وربما اتهموا اهل العلم بانهم جفاء وانهم فيهم قصور لا يعبدون الله كثيرا مثلا ولا يذكرون الله كثيرا وهم كثيرا ويذكرون الله تعالى بالأذكار المبتدى وبالأوراد المحدثه التي احدثها لهم شيوخهم ويسيئون الظل باهل العلم لا يقربون منهم حتى يستفيد منهم العلم هؤلاء هم فريسه الشيطان